والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحذير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير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 يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصيه الله ونسوه والله على كل شيء إن شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوة ثم يعودون لما نهوا عنه وينتجون بالنجوة اسم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جنوك حيوك بما لم يحيك به الله واذا جنوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون ان من من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم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 استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحافظون الله ورسوله أولئك فلذلين كتب الله لأغنبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم آخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم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 أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم